ل ذ ل ك كان إذن حديثنا اليوم بحول الله عن م ن ز ل ة القيام من حيث هي م ر ت ب ة إ ي م ا ن ي ة و ص ف ة ر ب ا ن ي ة يتصف بها العبد المؤمن الذي صفت شريرته و أ ق ب ل بصدق على الله جل وعلا نحاول أولا أن نتبين المعنى معنى ثم بعد ذلك نحاول أن نتبين كيفية إحراز هذه المنزلة الإيماني إحراز أولا القيام المرتبة أو هذا المقام أو أو ذلك بعد كيفية ثم هذه هذه ليس قيام الليل ع ب ا ر ة عن ص ل ا ة وحسب بل هو قبل ذلك استعداد و ي ق ظ ة ق ل ب ي ة ولذلك سمي قياما ل أ ن هذا اللفظ كما هو معلوم في ا ل ع ر ب ي ة من قام يقوم أ ي وقف و م ا ه ذ ا ومعلوم ان الانسان المؤمن اذ يصلي بليل يصلي قائما لكنه ايضا يركع ويسجد وقد يطيل الركوع والسجود على سنه النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل على قدر ما قد يطول قيامه ايضا ومع ذلك غلب لفظ القيام على صلاه الليل حتى سميت كلها قياما أ و ه ي ئ ة القيام هذا هو ا ل أ ص ل اللغوي ن ع م ولكن سميت كذلك اعتبارا ل ه ي ئ ة القلب التاتي بحول الله بدليله من كتاب الله جل وعلا اعتبار ل ه ي ئ ة القلب أ ي قيام القلب ويقظته فمن لم يقم و قلبه ف إ ن ه لا يعرف م ن القيام في صلاته و إ ن وقف وركع وسجد وقد وجدنا هذه ا ل ع ب ا ر ة تستعمل في كتاب الله جل وعلا لكل أ م ر ي د ا ل لكل أ م ر جلل في م ك ا ن في ق ض ي ة ك ي ر ه ا ل ق ر آ ن ي ب الله سبحانه وتعالى من العباد أ ن ينجزوها من كبائر العبادات وفضائل ا ل أ ع م ا ل الكبرى إ ل ا استعمل فيها مصدر ق ي ا م سواء في قوله عز وجل يا أ ي ه ا المزمل قم الليل قم من القيام قم الليل إ ل ا قليلا أ و في قوله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر وربك فكبر و س ي ا ب ك فطهر ورجز ا ل ف ه ج ر ولا تمن تستكثر ولربك ف ص ب ر وذلك إ ذ ن ق و ا ن ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام ب ا ل ن ظ ا ر ة و بين اظهر الناس ولانها امر كبير وعظيم ان يشتغل الانسان بالامر بمعروف ا ل نهي ا ن منكر لا بد وان ي ر ز ع عليه ذلك بالابتلاء اما في ماله او في بدنه او في نفسه او في اي صوره من ا ل و ر لا يقع امر بمعروف ونهي عن منكر الا استتبع ابتلاء لذلك الداعي الى الله ج و ع ل ل ذ ل ك قال له يا ايها المدثر قم فانذر وكما يمكن من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ل غ و ي ة ا ل ب ش ر ي ة طبعا أ ن يقال يا ايها ا ل م د س ي ر أ ن ذ ر ولكن أ س ب ق ه بفعل القيم ا قم أ و ل ا ع د ف أ ن ذ ر فلو لم يقم و ف إ ن ا ل ن ظ ا ر ة لا تكون على مستوى ما يجب أ ن تكون وهذا القيام طبعا ليس قيام البدن و إ ن م ا هو قيام ا ل ع ظ ي م ة وعلى هذا يفهم أ ي ض ا قوله عز وجل و إ ن ه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا م أ ي عزم وعقد العهد مع الله جل وعلا على التفرغ له سبحانه وتعالى داعيا له إ ل ى ط ر ا ط ه المستقيم و إ ن ه لما قام عبد الله ق يفعل ماذا يدعوه رب الفعل إ ذ ا كان طبيعيا كادوا يكونون عليه لبدا أ ي الكفار التفوا ضده, ضده وتلبدوا أ ي اجتمعوا اتحدوا عليه لا له كادوا يكونون عليه لبدا حجبا واحدا ضد ا ل إ ي م ا ن وضد د ع و ة الله جل وعلا ولذلك ر ب عليهم قال انما أ د ع و ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ايضا أ أ م ر التفكر في خلق السماوات و ن ل ر ض بما يفضي إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بالله وتوحيده جاء فيه هذا التعبير وهو قوله سبحانه وتعالى قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله م س ن ا و ف ر ا د ا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي العذاب الشديد فتبين اذن ان فريغ البال للتفكر في خلق السماوات والارض وللتدبر في امر الخليقه وامر التوحيد يحتاج الى نهضه قلبيات يحتاج الى استعداد ولذلك قال لهم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله ه ذ ا التعبير فيه و ض و ح على خطوف معنى ا ل ك ي ا م ه ل أ ن ه استعمل فيه ع ب ا ر ة ث م وهي تفيد في ا ل ع ر ب ي ة ترتيب الفعل أ ي أ ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما جاد للكفار ناقش كفار قريش ب ا ل إ س ل ا م ر س و ل م ه الله ع ا وسلمه واعطاه المنهج كن يا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لهم اي الكفار إ ن م ا حاجه واحده د ر ه ا إ ن م ا اداه ح ف ظ إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة هذه ا ل و ا ح د ة هي ما يلي فيه ان فيها أ تقوموا لله نسمى وفرادى ثم تتفكروا ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل في الكلام هو إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تتفكروا ل أ ن التفكر هو الذي يفضيه إلى التعرف إ ل ى الله جل وعلا في وحدانيته من خلال ط م ع ه وخريقته كما في قوله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض عجيب يعني التبير في ي هذا ل فمن حد حد ن س ولذلك وقع في قلوبهم الرعب والخوف من الله جل وعلا ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا كلام للمؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ك أ ن ه قال حينما تفكر و في خلق السماوات والارض ت ف إ ن ه م يبصرون ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن فيقع في قلوبهم من الفزع ومن الرهب ومن الرغب ما يجعلهم يلجاون إ ل ى الله ويقولون ربنا ما خ ل ق هذا باطعا هذه كل في جملة تستطر في و ح د ة بأنه معروف ما رزم بالتجربه ا ل إ ي م ا ن ي ه لمن قام بالتفكر في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ف إ ن ه يصاب ب ا ل ه ز ع ويصاب بالخوف من ه و ل هذا الكون و ا م ت د ا د ا ت هير اظلت ان ا م ح د و د ة فما ب ا ل ك إ ذ ن ب ر ب ه ا ل خ ل ا ق ا ل عظيم ينالو على و ل ه ن ا ي ش ع ر ا ل إ ن س ا ن ت ي ا ل م ل و ح ن من الراب ي ن ا ي ن ظ ر إ ل ى هذا الكون الفسير العظيم ربنا ما خلقت هذا باطلن سبحانك ف ق ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر هذا بكي بنى ن ه م حفر و من ي ك و ا ل ج ن ة و إ ن م ا خ ا ف و ا م ن ا ل ن ا ر ف ق ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ك ل من ت ف ك ر حق ت ف ك ر فانه يقع بقلبه من الرهبه ومن الخوف ما يجعله يسر إ ل ى الله جل وعلا و ي س أ ل ه سبحانه وتعالى ا ل ع ف و و ا ل ع ا ف ي ة ل أ ن نعمه ك ب ي ر ة ولا سبيل إ ل ى إ ح ص ا ئ ه ا بالشكر والحمد فيشعر العبد بالتصفيق و ل كان سيد العابدين كما قال عليه الصلاه والسلام لا أ ح د يدخل ا ل ج ن ة بعمله قيل ولا أ م ت يا رسول الله قال ولا أ ن ت الا ان يتغمدني الله برحمته الله عز وجل ان يتغمدن اجمعين ب ا ل ر ح م ة والمغفره ف إ ذ ا ما دامت هذه ا ل ق ض ي ة هي ق ض ي ة تفكر من ا ل أ م و ر ا ل ك ب ي ر ة ل أ ن ه ا س ت م ر ر ت بطرق ت م ل ه ولكن لا يقومون لله في تفكرهم يقومون لمن ل أ ن ف س ه م وفرق كبير يعني ا ل إ ن س ا ن كان الناس عندهم أ ذ و ا ق ز م ا ل ي ه فيجبون منظر في الغروب ي ق و ل لكم من تفرج الغروب على ش ا ط ئ ا ل بحري او على نهري او في جبلين ا ولكن ما تلقاه البول من ا ل إ ي م ا ن و ربما ا ز ا د و ا كفرا وربما م ا ر س ا ل م ع ط ي ة على ذلك م ا ا ل فرق هو ي ت أ م ل لنفسه ولكن رب العالمين قالو قل إ ن م ا أ ع ظ ك م بواحده أ ن تصوموا لله ن س ن ع وقراد ثم عاد من بعد ثم تتفكر لا ي ف ح ت ف ك ر ك م ولا يقودكم إ ل ى الهدى والصلاح إ ل ا بعد قيام لله اي تجرب من, أهواء النفس. تجرب من رغائب النفس والهواء ان تبحث عن ا ل ح ق ي ق ة م ج ر د ة من كل اهوائك و أ ذ و ا ق ك ان تصل فعلا إ ل ى ا ل ا ن ف ا ر ت ب ص ر ا ل آ ي ا ت د ا ل ة على مولاها س ا ئ ر ة إ ل ي ه بجمالها هذا الجمال الذي تنسى السفوله ا س ك م تراه هذه ا ل م ر ة ولكن تراه راكعا لله ساجدا لله سائرا كسائر ا ل ا ث ل ا ك ا ل س ا ئ ر ه إ ل ى الله جل وعلا آنئذ المنتفكري يقع بقلبي、المتفكري. من ا ل خ ش ي ة والخوف ما يقع بقلب صادق المؤمن لما ل يكن ذلك كذلك لما امره جل وعلا اي امر نبيه محمد, محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذا ا ل أ م ر الذي فيه الحصر يعني لا يصدرك هذا الكفار ويؤدي لغير وحده ا حصر إ ن م انما قل إ بذلوها فعلا وصلوه الى ا ل إ ي م ا ن إ ن كانوا صادقين في البحث عن الحصر قل إ ن م ا أ ع ظ ك م بواحده أ ن تقوموا لله على القطوة、اللولة. تقوم أ ي ت م ه ض تتجرد نفسيا تعقيد ع ا ز ي على البحث عن الحق ولو فعلت وصل ولو كنت في م ر ح ل ة الكفر وحصل وشهادات لبعض الناس من من اسلموا من الكفار هذه حقيقه ك ش ف ت ه التي كتبها يدي ويمشوعه م و ج و د ة م ن ت ر ز م ة من تداول ب ا ل أ س و ا ق انه غرق ا في البحر غرق في البحر ح ث ى يحابي كم يغرق في البحر كان في اسبح فمغني في المال ك م ا يعبرون فغرق ا في البحر ووجد ان ا ملجا ا ء من الله إ ل ا إ ل ي ه و حينما وقف المبشرون عند قوله جل وعلا أمن المضطرة يجيب إ ذ ا دعاه ويكشف السوء قالوا حتى الكافر الكافر إ ذ ا دعا ربه منكر يجيبه لانه ي ل ت ج و اليه وحده وسبحان الله بنفلح ا ل ل ا ل إ ن س ا ن لا يعرف إ ل ا ت و ح ي د لا يكشف مجلس كي ي ه ر له ولو كان من المشركين من يقدس فلانا او علانا او ص خ ر ة أ و ح ج ر ة أ و ضريحه او شيء من ليس يرجل ا يعرف إ ل ا الله لان القلب انئذ ينادي بضروره ة فطرة الفطره ي و ل فكذلك وقع لهذا النصراني وقال كلمه واحده يا رب ان انجيتني لاخدم الذين كالحق يا ربي إذا نجيتني ولكن ب الحق بجي الحضايا ي ش لانه كان ل و صادقا قد يرثي الصيد قبل يخدم الدين ح ق ر الحق فجاءته نسخه م ت ر ج م ة من ا ل ق ر آ ن الكريم معاني القران ل م الجليل ا ه من المشرق بالانجليزيه ع م ع ا ل م وبعد ذلك يعني بايام يعني مازلنا ب ل و ش ي ا م غديدير حتى وصلت وقلت ه د ي ة ن س خ ا من معاني ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل م ر غ م ه بالانجليزيه القرانيه قبيلت الله عند جنة واحدة التفكر الذي يكون فيه الصدق في البحث عن ا ل ح ق ي ق ة اطلب من شغل ا ل ح ق ي ق ة فرب العالمين سيقودك ا ل ي ل أ ن ا ل ب ح ث عن الله من الكفار لا يعرف الله فهو ل أ ن ه يبحث بصدق رب العالمين يهديه إ ل ي ه يجب العمل انت غير ن ي د ي الصدق أ ن ك بغيت ا ص د ق راى رب العالمين سياخذ بيده وياخذك اليه إ ذ ن هذا الصدق هذا التفرغ لله تفريغ القلب للوصول ل ل م ح ب ة ا ل خ ا ل ص ة لله هو القيام أ ن تقوموا لله أ و ل انما ي ع ي قل ن إن أ ع ظ ك م بواحده رايحه مختصر ا دائما أ ن تقوموا لله مثلا و ف ر ا د رب ا ا ل ل ع م يعني ن ي أ ع ط ا ه م ط ر ي ق ة يفكروا بالوحد الواحد أ و باثنين باثنين لماذا ولموسى النظر العربي ة ملحقون بالمفرد يعني أ ن ه أ ع ط ا ه م منهجا فرديا في التفكر ل أ ن ه بندم بشر يعني وصلوا ح ق ي ق ة في مثل ا ل أ م و ر ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل م ج ن ي ة خ ص و و ا بندم ل ق ن ا ت ي معرفه ل أ ن ه غيركم جماعه جماعه من روح يدخل ه اللغط يدخل الشيطان ويثير يجيب ا ل أ م و ر ا ل ل م ج ت م ع هذا ف ي م ا يتعلق ب ع ب ا د ة التبصر اما سائر العبادات ا ل أ خ ر ى التي تتعلق بالتوجه إ ل ى الله عز وجل فالواجب ح فيها وفي بعض فيها أ ن يكون المؤمن مع جماعه المسلمين اي مع ا ل أ م م ه وجنها ك ل ص ل ا ه ف ك ر ل ه خصوص لنبغيك فعلا تصل حقائق ا ل إ ي م ا م يجعلك خ ل و مع ربك الذي خلقك تتفكر وتتدبر وتحاسب ا ل ف ت و تفائلها ان اذن ت ص ل الى الحق بالله و س ي د ي ك مولاك اليه ان ت ق و م لله م ث ل ا و ف ر ا د ا يعني ان تكون انت ص ا ح ب ك مع ص ا ح ب ك الديان من أ ه ل الخير د ولكن هذا لأننا م ا اجتمع ة طول ن ه ي ر ولكنه ن تطلع ب المسيب بينهم جهر ليس ب ا ل ت ذ ك ي ر لا يعطيك الفرصه ن ا ل ت ذ ك ي أنت شك و ل ن ا ر يتحدث ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خ ل ق هذا باطلا سبحا و إ ن جاء ا ل ت أ ب ي ر ذكرته مرارا يعني هذا التعبير وإن جاء في هذه ا ل آ ي ة ويتفكرون في صيغه ا ل ز م ع فانه دال على الحال الفردي في كل شخص يعني هذا حاله العام ولكن عمليه التذكر هي ع م ل ي ة ف ر د ي ة ذ ا ت ي ة بدليل هذه الايه آ ي ت تقوموا قل إنما أعلمكم بواحدة أن مثلا وفرادا ثم تتفكر و قال ثم يعني مذا ا بيعتك تذكر النتيجه برسل الجنوب هل ا ش ك ل هذه الصوره ا ل ش ك ل ي ة و ا ل ج و ه ر ي ة ا ل ش ك ل ي ة أ ن تكون فردا و ا ل ج و ه ر ي ة أ ن تفرغ ذ ا ل ك مما سوى طلب ا ل ح ق ي ق جوهر يعني تكون قائم لله متفرغ له سبحانه وتعالى توسع ما في هذا المعنى الذي هو أ ن ت ط و م لله القيام يعني من أ ج ل ان نفهم ما معنى قوله جل وعلا يا أ ي ه ا ا ل م ز م ن قم كان ممكن يقول له صل ي بالليل وتهجد به ن ا ف ل ة وقال ولكن في هذا الخصوص الصلاه احيانا كي ك و ن في ا ل ق ر آ ن إ ج ل ا ل واحيانا كي ك و ن في الصين هذه هي من المفصلات ن ص ف ه او ق ص منه قليلا او زيد عليه و ر ر ت ل ل ق ر آ ن ت ر ث ي ل ا فحينما بينه ّ ا ل ق ر آ ن بهذا المهد وكان ص و ر ة المزمل خ ا ص ة اوائلها من أ و ا ئ ل ما نزل من ا ل ق ر آ ن هذه الصور الاولى من زلت ا ل ق ر آ ن وباقي المدير يخف صافي كيخف من, الوحي من سيد نجبري. ما ما يزمن يزمن سيدنا جبريل ماذا نعرفه ان زملا يزملا اي اذثر ب ل ط ا ء أ و لحاس ان ينزل ع ل ي ه سيدنا جبريل ويقرا ا مره الاولى هرب النبي عليه الصلاه والسلام هرب الى زوجه خ ض ي ج ة وقال له زملوني زملوني غطيوني لحاله جده ا ف ه ا ء البربه كان يرتعد علي شرسا من الخوف وقال فاذا قليلا القضيه القبية في قيام القلب لله جل وعلا حتى يقوم البدل ولا كمال لصلاه الليل ان كان القلب شاردا تفكر في أ م و ر ان ل د ي في الدنيا ا لا ك همونك فإنك أمور همون تقوم ليلة الليل تصمي ة ق ي اذن الليل ان تعزم على استحضار قلبك و حضوره عند كل لحظه و عند كل ح ر ك ا الصلاة من بدءا ب ا ل س ج ر ة الاحرار فتكون ح ا ئ ن ا ً أ ن ت ق و م لله نسمه و ف ر ا د ثم ت ذ ك ر أ ن ت ق و م لله ثم ت ص و م بناء على هذا الميزان وعلى هذا الخلاف ان ت ق و م ثم تنذر قم تنذر قم تدعو إ ل ى الله ولا د ع و ة بغير ق ي ا م لله أ ي ت ج ر ب و إ خ ل ا ص لله واحد ل ق ر ا ن هذا ق ي ا م لله و د ع و ة م ب ن ي ة على هذا ا ل ق ي ا م و ر ج ا ل ك الدعوات ا ل ت ي لا تنبني على هذه ا ل ع ز ي م ة وعلى هذا التجرب تموت في نهجها ولا يبارك الله فيها لما يدخلها من ا ل خ ط و ا ل ز ل ل ولما يدخلها من الرياء والنفاق وحب السمعه تنجح الدعوات التي أ خ ل ص أ ص ح ا ب ه ا يا ر ب العالمين كذلك تستقيم الصلوات التي ن و ي ة ا ل أ خ ل ص أ ص ح ا ب ه ا لله يا رب العالمين و ت ف ر غ أ ذ ه ا ن ه م و م و ا ج ي ل ه م لله يا رب العالمين ذكرا و ع ب ا د ة وتلاوه و ا ن ص ا ف وركوعا وسجودا ودعاء الى اخر أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة يقع لنا جميعا شروج ل س ب ب شيطان ا ل ص ل ا ة كما في الحديث الصحيح خ ن د ب الشيطان صلاه اسمه خ ن د ب كما ت ب ت في صحيح من س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم الناس غبي كبروا بشده الحرم تكبر غير ان تتكبر غير بدل ان تكون مع الله بل ينفشي ل ء الدنيا ما كان ستخبرتك ي ق و ل آ م ي ن يقول عجب قالوا امين يعني و ر ا س ل ت امك ل ا خ ب ر ن ي ل ل مع ذلك أ ن ك لم تقم لله ص و ف ل ل ه ولكنك لم تقم لله ح ق ي ق ة قم قم من ل ي ل قم إ ذ ا قال بدن استيقظ وليكن م ل ئ ي م راقبا س و ج ب ان يكون قلبك حيا قلبك معك مع ر ب ي قائما معك و إ ن م ا البدن تابع للقلب ولكن غير صحيح ا شكرا لتابع البدن للقلب ف الجسد لا مضرع إذا صاروا حل صاروا حل جسد كله الجسد القلب فقد يصبح مريض ب أ م ر ا ض الدنيا ب أ م ر ا ض النفس أ م ا إ ذ ا صح القلب وطفى ولو كان البدن متهادفا فهو على أ ح ل ما تكون ا ل ع ا ف ي ة الصحابه الذين كانوا إ ذ ا مرضوا يحمل بعضهم بعضا يتهادون منسجده إلى、منزل. يا الصحابي مريض مدينو كيميني يجب دي ريح يسمى يقام في الصف ولا يقوم ليست في ليس يقام في عديث يقام في المرض الصف ولا البدن بقائن وإننا كما عددات الصف حتى حتى ب مرض من و ط هذا بدن قائم ل أ ن القلب هو الذي قام أ و ل ا قذف النفس في الحيويه في ا ل ح ي ا ة وليس فيه موت هذا الذي يطلب منك ربك و ان ل يقوم قلبه أ ن يتفرق أ ن يحضر ا ل ص ل ا ة م ح ض ة محضه بدءا ب ا ل ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م و إ ذ ا انطلقت في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ا ن ط ل ا ق ة جيده ة أمينك ما ب ع د انيس مع الإنسان د ما بعدها الصلاة من لأن أجل وشهد أن الله أ ك ب ر فرغت ذلك من كل ن ا س و أ ك ب ر من الدنيا أ ك ب ر من التجاره اكبر من الهم أ ك ب ر من كل المشاكل ف إ ذ ا ك ن ه ا و ق ر أ الحمد لله رب العالمين أ و أ ن ص ت إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ليقرا الحمد لله رب العالمين اعيش مع ا ل ف ا ت ح ة تقول ا ن ا إ ذ ن قائما لله تصلي قياما حقيقيا فتركع من بعد سماع ا ل ق ر آ ن أ و تلاوه ا ل ق ر آ ن م ت ر ك ع ولكن قائم خدد الرهره لان القيام هو وقف ولكنك راكع وقائم وساجد وقائم لان القلب قائم يقف مستقيم و ا ل ا ص ف ب ه ي ل ك ل م ه قائمين جايه هي شي جاي. حاجه اللي نقدر مستقيمه قامه ومستقامه بمعنى واحد بالعربيه هذاك ثلاثي وهذاك فيه ز ي ا د ة لطلب ا ل ا س ت ق ا م ة ا س ت ق ا م ة كانه ط ا ل ب أ ن يكون مستقيما قائما ً ي ك و ن قائما ايضا انت قائم أ ي مستقيم ف ا ل أ ف ل ل ب د ن مستقيم ل أ ن العمود ا ل ف ق ر ي يكون قائم وقف ولكن في الحقيقه لا معنى ل أ س س ا ينحرف ا ل س على ا س ت ق ا م ة القلب شرط طريقه جاده في صلاته إ ل ى الله لا ينحرف بتفكر خارج ا ل ص ل ا ة ولا بالتفات يختلسه منك الشيطان يختلسه من صلاتك بل أ ن ت قائم الوجدان مستقيم ا ل و ج ه ة فذلك هو الخير ا عند ا ل ق ر آ ن أ و راكعا أ و ش ا ج د ا أ و جارسا للتشهد الذكر كل ذلك قيام يا أ ي ه ا المزمل قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و ق ف ن ه قليلا أ و ج د عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا ع ل ن ان أ الله عز وجل فرض بهذه الايه آ ل أول ل صلاة ل ل أ م ر ا ل ل يعني في بداية ا د ا و ة الامر إ س ل ي ة صلاه ة الليل النبي على ل ي ع الصلاة والصلاة والصحابة كانت إجمعين المفروض يوم على في الليل ثم نسخ ذلك ب أ و ا خ ر ص و ر ة المزدل ا ل م ش ي ئ إ ن ربك يعلم أ ن ك تقوم ادنى من أ ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة, وطائفه من الذين معك والله ي خ ب ر الليل والنهار علم تتابع لن لكم أن تحصوه فقرؤوا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن وعلم ان سيكون منكم مرضى و آ خ ر و ن يضربون ي بالارض يبتغون من فضل الله و آ خ ر و ن يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه رب العالمين فتنبي راسه بهذه في الامه ة ل ل ي وقال رب العالمين عالم سبحانه وتعالى أ ن ه ا ل أ م ة ب د ا ن بهذا الصحابه ة غ يشتغلون و ل ي ي ب أ م و ر متعدده ان كن يكون فيهم الانسان ممرض علم ان سيكون منكم مرضى ي س ت ج ن ع س ب ا ل ي ل ويرتاح لكن القوه ل ع ب ا د ة الله عز وجل بعد في فريضته و ن في ي الأرض وفي تجارة يشي ل نوافله ي ف الضرب ا ر ايضا التجارة ا ل ر ب ة مالية وهو واحد عقود نعم عن مضاردة لأنهم وسوء ا سافر في او ل س ر م ا ا ز لم كذلك إلى ل ا ي و وسوهم سافرون يساجل فهو مشتغل في امور دنياه من اجل دينه فالله عز وجل عافى عنه لذلك وحط عنه حكم الوجوب إ ل ى درجه النجب في ل قيام الليل ر ا ش ا ه د و ا عندي هنا ل ك ل ا م كلون من اجلي كلمتين ا ل أ و ل ى فقرؤوا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن و ا ل ث ا ن ي ة اللي هي مكرره تكرار تاكيد وتجديد فقرؤوا ما تيسر منه رب العالمين س م القيام ق ر آ ن ا إ ن ربك ت يعلم أ ن ك تقوم أ د ن ى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه و ط ا ئ ف ة من الذين معاكم والله ي ق د ر الليل والنهار عالما ينفق فتاب عليكم ف ق ر أ و ا يعني بدل ان يقول فقوموا ما استطعتم أ و ما تيسر لكم قال ف ق ر أ و ا ما تيسر ل ن ل ق ر آ ن السر, السر ب ا تبقى م حظ على ه ي ئ ة القيام ا ل ر و ح ي ة أ ن تعيش ا ل ق ر آ ن آ ي ة آ ي ة بدءا بالفاتحه وانتهاء بما تيسر من القراءه من ص و ر ة وغيرها ولذلك وجد الانتباه ص لتحقيق ا ة ر و ي ل ت ح القيامه ح ق ي ق ة وتذوق معنى الركوع ومعنى السجود وسائر أ ذ ك ر ن ا في ذ ل لتحقيق ذلك لن تشعر ب ا ل ل د ه بين الركوع و ا ل ح ل ا و ة بين السجود ك ل حققت اذن ر هي القرآن وانت تقرأ انتبه لما يقراه الامام ان كنت في التراويح او عيشه كلمات هل ما هناك ما كلام الإنسان وهذا كيف يقوم الإنسان الليل معناه هو الأمور. الامر جوابه ا إ ن س ن إنها الليل تبين معقاضة قلبية الاول ي ا انجاز المدافع ا ل أ م ر الثاني المرابطه ا ل م ر ا ب ط ة عن ا ل م ع ا ن ا وفي هذا د ا ف ع الشيطان ف ق د ل ا ا ل ط ا ل ق و ل ب أ ن الشيطان الصلاه ا ل ل ع ي ن ا ل ش ذ ب ا ل ل ه ي ن و ل لك ان الشيطان ا ل ص ل ا ي و ل لك ان ا ل ش ي ط ا ل ص ك ب ي ر ة ل ل إ ح ر ا م ش ي ط ا ن ا ل ص ل ا ي ق ك ان ا تصبر ا ن الصلاه ل لك ان الشيطان ا ل ل ه يقول لك ان الشيطان الصلاه يقول لك ان الشيطان ا ل ص ل ا يقول لك ان الشيطان الصلاه يقول لك ان ا ل ي ط ا ن ا ل ص ل ا يقول لك ان الشيطان ا ل ص ه يقول ي ك ان ا ش ي ط ا ا ل ص ا ه يقول لك ان الشيطان ا ل ص ا ه يقول ل ا ل ف ي ا ن ا ل ه يقول لك ان ا ل ش ا ن ا ل ص ا ه ي ق ل لك ان ا ل ق ي ط ن الصلاه ت ق و ل ك ن الصلاه ي ا ل أ ن ه ا ام ا ل ق ر آ ن ام القران يعني من عناديه ا ا ل أ م ا ل ع ر ب ي ة م ح م ا دماغ بين الحسن ضربه على ام راسيه ضربه للراس يعني دماغه مع الضربه ا ة و القاضيه ل ا ر ك ن في ا ل ع ل ا ل ق ر آ ن ا ل ذ ي أ ن ز ل على محمد صلى الله ع ل ه وسلم كانت الكتب ا ل س م ا و ي ة كلها مثله ا ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ل ل ك ف ل ه خص الله به هذه ا ل أ م ة كما خ ط ا ب ض ا ب ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى ولكن ا ص و ر ة الفاتحه سورة هي الصوره ا ل و ح ي د ة في ا ل ق ر آ ن التي عندها ل ت ا ج ه ا ل ر ي ا د ة و ا ل ر ئ ا س ة فلذلك إ ذ ا احذر دافع الشيطان لا تخليك يدلك من ص و ر ة الفاتحه ة لا ت ع ط ي هو منها من, من المبعد هذا لا بدك يشغل في في من بعد علاش؟ لانه القران واسع لانه ا ل ق ر آ ن واسع ل ا س ع م ش ت ت هذه ا ل ا ي ة الايه التي نفعت مشاتت من بعدها تنفعك ولكن لم تشتكي الفاتحه لا تنسى ن ب ع ل ه ا ليس في القران مثلها لا تخلي ش الشيطان ت يجي معها و لسوره ك ن ة ذ ا ت ا ت ق ر ل ف ي ا ر ة مرة و ا ح د ة إ ذ ن دافئ الشيطان نفس ل ا ع د ا د و القصايق انا قال لك العدو يدخل منها تحضر هي ص و ا ه ا ل ف ا ت ح ي هذا مدافعه هذا خيان هذا هو القيام خيان ليله واحد يقف ضيف ح ض ر س شيطان ر ج ا ن ي ا ت ونيات زي عن جاي لا ذ توجد صلاه على الاطلاق لا يجهد الشيطان و يساعد على إ ت ل ا ف ه ا و إ ت ل ا ف صحيحه إذن ما القرآن. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ف ق ع ق د ة ع ج ي ب ة كثير من الناس في عمم عنها ما لا ع م تنسى الشيطان لا تنسى عدوته ثم ستكون ع د ا و ة ب ي ن ك وبين البشر وتكون ع د ا و ة م ب ن ي ة على أ م ر فيه ما فيه من الادايه إ ذ ة لك فما بالك بالشيطان العدو ا ل أ ك ب ر فعلا الله رب العالمين قال إ ن الشيطان لكم عدو ثم أ م ر ت قال ف ا ت خ د و ه عدوا حسك ن ت ت ت خ ذ و ع د و وانت د ا م ا ا ع ت ب ر و ع د و آ عددا بالليل والنهار حتى السنه اتخذت هذا المعنى في قلبك في وجعلت الشيطان ع د و حقيقيا معنا ه انه لك بالمرصاد ل م ر ص ا د ك ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالله السميع ا ل ع ل ي من الشيطان الرجيم هنائذ ن الله جل وعلا ي ن ص ر ك لانك ت ن ت ص ر لله لانك قمت لله ان ت ق و م لله فانت ا ل آ ن مجاهد عسكري من جنودهما ا ل اما ل وانك ن لست م جند الله الرسل فضب ي اخذت ر ضبّروا ب إلى نفسه حين وإنك أما أ سلاح ا ل م ج ا ه د ة وقمت ا ا ل م د ف ع و لله ف إ ن الله ينصرك على الشيطان غير زيك الشعبيه و الحضاري و ع ط ا ك النبي على الشيطان من سنن الكثير لمدافعتك الشيطان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 ت ك و ن من ن م ا ل تكون ص تصلي صلاة ر المخيرة ت و على أ ع ل ى د ر ج ة من الورع و التقوى و ا ل م ج ا ه د ة و ا ل خ ي ا م ر و ا ل خ ئ ن ل أ ن ك ما ك ن ت تصلي ان تنام مرحيق لا كنت تصلي كما تحارب, تحارب. انك دخلت م ع ر ك ة مع الشيطان هذا الشرط الاول وهو ا ل م د ا ف ع ة أ و ا ل م ج ا ه د ة بعد ذلك المرابطه وهو المرابطه مع المهام انما المعاني لا يمكن تسيرية للقرآن هذا للعالم ا يمكن ولا للجاهل انزال اولى و أ ح ر ى لا يمكن لوش هو ف ك ر ا ل ق ر آ ن أ ع ط ي ن صيدا بأن ع و ل ت في ص ل للتسيرية ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ل و ي ذ ب ا لم ر ح ن الرحل و ي ي ب ق تكن بسببع يعني الخيال الصلاه لم تهم ل ع ا ن ي التذكير ا ينكهل معاني ت اما المعاني م ا ل ت ذ ك ي ر ي ة ك إ ن م ا هو المعنى العام الذي يصل قلبك بنا وهذا يستوي فيه العالم الجاهل كيف ذلك يعني هذا م ا ي ح ت ش للقرايه صحيح أ ن العلم ب ا ل آ ي ة يعطي فضاء ا ل أ و س ا ع و إ ن ك ا ن ي أ س ر ع للتذكر يكون ا ل إ ن س ا ن عنده س ر ع ة في الوصول ولكن حتى ا ل إ ن س ا ن لمقارنه فيقول باذن الله إ ن صدق الله جل وعلا ل أ ن المعاني التذكيريه م ف ه و م ة سهله مش ص ع ب ة الدليل على ذلك ا ل ق ر آ ن س ه ثم ا ل ت ج ر ب ة في الواقع المشاهد من لدن العوامل ل م ق ر و ماذا يقول الله جل وعلا في ا ل ق ر آ ن ولقد يسرنا القران للذكر اي للعباده ك ي ر وَلَقَدْ الْقُرْآنَ للذكر القلبيه ا ل ت ذ ك ر ي ة ا ل ت ذ ب ر ي ة فإذن هذا التيسير عام في العلماء وغير العلماء هذا من حيث القران ولذلك قلت هل من مدته وهذا على الاطلاع كيف مثلوا من النجاح فيتذكر باذن الله عز وجل انطلق باب الرحمن بصدق وانصت الى الايات بصدق واصلاح دليل ذلك من الواقع ايضا ان الله جل وعلا بقدرته وسره العجيب حفظ العربيه حتى في النجاح العاميين ا ل ق ر آ ن ا ل ع ر ب ي ه ورب العالمين حفظا للقران و ل آ ن ح ف ظ ا ل ل غ ة العربيه بالدرجه ا ل ع م ي ه كيف ذلك صحيح أ ن ه ب ا ل د ر ج ة ا ل ع ا م ي ة كانت كلمه بالعربيه ن ع و ج ه نحرفه ولكن حيث م ن ي ا ل ك ي ة ع المعاني ا ل ك ب ي ر ه نعمل المعاني ا ل م ا ل ع ر ب ي ة من م ا ل غ ر ب ي إلى المشريق جد ه ا ه ذ ا واحد ثانيا أ ن ه ا تستعمل اليوم ك م س ت ع م ل ة قديمه دل عليه كثير من ا ل أ م و ر ا ل م ع ا ش ي ة من بناها ي ه أن سبحان الله العظيم. من سير الله الأمة. ان اللغه العربيه التي تحولتها ا ل ة البريد ة العاميه لم ما ت ف ر ق ت ش إ ل ى لغاتها بالبقية ع ر ب ي ة لن يقع ل ا م اللغه وقع ا ة التي ذ اللاتينيه ن س ر أوروبا ا في الأصل ك ا ل ولن يقع ج لك ه اللغه ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف ت س ت صارت ي ا ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة ولن ا س ب ر ي ة و ا ل أ ل م ا ن ي ة و ا ل ل إلى خ ر ه ا و ل ك ن و ا ح د ما ت ي ن ي ه ولن ل ا يقع إ ط ل ا روشوق ل ى اللغه ت و ا ص والفرنسي اللاتينيه فرقهم الله عز وجل العربيه لا تتفرق ت العربيه ة ل ى ل هدف ج ة لا تسمعوا مصريين تسمعوا السوريين تسمعوا ب ر س ط ا ن ي ي ن ل ع و ا ن ل بيومهم لا نفهمها تنفذوش يقولوا وهم يفهمون ع ن ا ا م ع ا ن ي من م ج م ل ه ليست تفاصيل ولكن معاني عامه ما كناش ل غ ة في العالم اللي مستعلونا يتكلمونها و ت ف ه م و ه الى م ق ر ي ه ا ش و س ت ع م ل ت ه ا سنوات فضرب ولكن هذه العربيه ة ل تقوم عن بشرائه ة ل ل ي ا س العربيه ا ا ي ل ي و ت ع ف التلم بشرائه العربيه ب ش ر ا ئ ن العربيه ن لنا الحاملية لمدمينات مع ا وما وما تتصلح لك ولكن ل أ ن ا ل ل ه ج ة ا ل ع ر ب ي ة ع ر ب ي ة و ل أ ن ك أ ن ت تتكلم عربيه في الاصل ع ر ب ي ة هذا م ش ي س مع ب ش ر ي ة إ ط ل ا ق ا م ن ع ربانيه ليكون الجميع و إ ن تفرقوا يلتقون في ا كبار ا ل ق ر آ ن الكريم هو العلم المهم عزيز ف ع ل م هذا الامر ف إ ذ ا ا ل ق ر آ ن لا خشيه من ض ي ا ء معانيه التذكيريه ة ما التذكيرية التذكيرية ما العلماء وصنعت ا ل ا مع د ي ن العلم و د ي ا ل خ د م ة بقواعدها وهذا تخصوص اختصاص ك ق ر ا ء الناس عمرهم كانوا م ل ب ا ب ي س ن ب ط و ا احكام الشريعه كالزمن ص ح ب ة معان في ليئه م كانتش ام ص ح ب ة ك ر م ي إ ن م ا كانت عند الذين يستنبطونه منهم ل ل و ا ن ا فار ل كل ف ر ق ة ط ا ئ ف ة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه ن ز ل ك ن لا يمكن ان يكون الصحابه اولى فقط فهو ي الفقير ي ل ك ن هذا هو الاختصاص أ ا ا ا ل ع ر أ ج م ع ي ن و ع ن ا ل م م س ل ي ن ا م أ أما ا ل ت ذ ك ي ر ا ل ل هو عز ج ل ق ا ل ل ن ا كما خ ت قبل ولكن ق د ي س ا ا ي ق ر آ و ل ل ذ ك ر ع ن د كل شيء ان ل ا ه ل ي ق ا ر هو الاختصاص ي د المشاهدات راكتك ا ل ق ر آ ن اللاون تستطروا اي تستطرين مثلا تستطروا ا ل ت أ ث ر دليل على أ ن القلب اصاب ل بالمعاني ا ل ت س ك ي ر ي ة بالقرانيه كيعرف سياق راكتك ل م ع ن ي ن خبرتك السلاله كيعرف سياق راكتك المحساب كيعرف سياق راكتك المحساب كيعرف سياق ر ا ك ت عن ا ل ح س ا ب كيعرف سياق راكتك المحساب كيعرفون كامل ثم ل أ ن ل غ ة القران آ ن ولت ل ا ل ص ب ة ل م ع ل م ع ل و م ة من ا ل د ي ن بالضروره اي اصبحت ش ع ب ي ة م ت د ه ه لك رضيوا عليها و ل ا د ن ا وارضوا عليها والدين فذلك أ ح ك ا م القران لك خبر、الحرام. لا بحلم بشي تعرفون حرام لا خمر حرام لا و و ج ب ا وصرخه حرام يعني هذه ا ل أ م ه ا ت من جلائل ا ل أ ع م ا ل ومن الفضائل وكذا أ م ه ا ت ا ل ر غ ا ئ م التي هي أ س ا س ش ر ي ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ص و ل ا ل ع ق ي د ة في القران ثلاث قبل تاريخ ج ل ي ن م ا ي ت ت ل المتكلين م ق ا ر للقرآن ئ ا سيكون ر ه ا الأزهان ب لما عاليه في القرآن فيتواصل الناس مع القرآن إذن أنت في مع ح ا ج ة إ ل ى ماذا في ح ا ج ة إ ل ى إ ح ض ا ر قلبك و ت خ ي ي د ه فرط مرابطه ذ ه ا ل مع ا التذكيرية لا الشروب ن ي تخليك ترابط على مع هذه المعاني التذكيريه ترابط, مع ترابط معها أي أنك تفيد منها منها لقلبك ما يشفيه بإذن、الله. عندك في قلبك أ م ر ا ض اطعام كل ما يعاني من أ م ر ا ض القلب تبراه وتمرض وتنعرف في الشارع ويشوف يعني م ر ا ه ع ا ر ي ة هذا مرض صافي راه فيك سبحانك استجرحه واتبع ا ل س ي ئ ا ت الحسنه في الحر و ا ل ق ر آ ن راس الدواء وسلب ا ل أ د و ي ة فلذلك عجزك ضعفك كل ما ت ع ا ن ي ه من هموم قلبك من شواغل من ضعفك من عجزك لرغبتك ل في ع ب ا د ة الله و ا ل ت و ب ة ا ل ن ص و ح إ ل ي ه سبحانه وتعالى ا ل ق ر آ ن هو الدرع أ ن ص ن الى إ كتاب الله يتلى وانت قائم او حينما ت ق ر أ أ ح ض ر قلبك وذكره بتلك المعاني ل ت ذ ك ي ر إ ذ ا حصل لك هذا ركعت لله حقا ا ل ي ك ث ر ت ع لله ف ت ج ا ء ي ع ن ي أن تتعظم ع ظ م ي انك ليس تعظم ب ا ت ع عظيما تشعر تعبدية يبصر وأنت تحييه لهذه التحية التعبدية تحييه ترفعه تجد الركوع عجيب فعلاً يبصر بأن هذا هو هيئة كمولاه لهذه كذلك كما لملائسة المسلمة ثم ثم تدرك أ ن ك بين يدي عظيم أنك ملك تحت رب علي تسبح ربك ا ل أ ع ل ى و أ ن ت جبهتك إ ل ى ا ل أ ر ض وقلبك يرتقي يرتقي يرتقي وقترب م ا ي ك و ن العبد ل ربه من ن وهو سجد أ ك ارتقيت في ا ل ق ر آ ن أن يقول عليه ا ل ل ا والسلام ة يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن اقرا وارتقي ف إ ن منزلتك في ا ل آ خ ر ة عند اخر آ ي ة كنت ت ق ر أ ه ا في الدنيا هذا في ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة د ر ج ة فيقولك ق ر ا كل آ ي ه ب د ر ج ة اطلع الحد بينك و الحد بين ا ل آ ي ا ت التي كنت تقرا في الدنيا هذا الارتقاء يقع في ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا في الدنيا أيضا لكنه طبعا ماشي ارتقاء مادي كما هو في ا ل ج ن ة سترتقي ف النعيم جنافق ج ن ة هذا ارتقاء معنوي روحاني قلبيين تقترب من الله جل وعلا حتى تجد ح ل ا و ة من الجهل يقول تجدها صفه فاذا سجدت وجدت أ ن ك قريب قريب قريب واقرب ما يكون العبد من ربه وهو س ا ل ه لذلك أ م ر ن ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ص ل ا ة الليل وقال لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل, الليل, الليل ولذلك قال عز وجل لاحسان هذا الفعل يا أ ي ه ا ا ل م ز م ن قم قم الليل إ ل ا قليلا اللهم اجعلنا من القوامين اللهم اجعلنا من الشوارين اللهم اجعلنا من, من المتطهرين واغفر لنا اجمعين و ص ل ّ اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين